وقلنا الأسبوع الفارض تحدثنا عن الأسماء والصفات عن عقيدة المسلم في أسماء ربه وصفاته وكنت ذكرت لكم أننا أسبوعا نجعله للعقيدة وهو التوحيد العلم الخبري وأسبوع للتوحيد القصد الطلبي وهو توحيد العبادة وهو توحيد العبادة، وكنا قد قمنا بسنتنا في هذا الأمر، وعرض في هذه الحصة أن نذكر بعظمة التوحيد، ولماذا خلق الله الخلق، ولماذا أرسل الأنبياء والرسل، وماذا أراد الله من عباده، وماذا قرر منهم؟ ما هو أول واجب على المسلم وما هو أهم فرض عليه افترض الله رب العالك وتعالى وما هو أعظم محارم على تطلاق نهى عنه ربنا جل وعلا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذكر في هذا الكتاب أمر عظيم ألا وهو الغاية من الخلق لأن كل واحد منا يسأل لما نخرج وما هو المطلوب مني في هذه الحياة الدنيا والله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا قل الله عز وجل في كتابه أفحسبتم أنما خرقناكم عبثا وأنكم إلينا فترجعون هل يحسب الإنسان أنه خلق عبثا ولعبا وأنه لا يرجع إلى الله تبارك وتعالى وإن كان سيعود ولا رجع إلى رب عز وجل فما هو المقلوب منه وعلى أي شيء سيحاسب الإنسان وما هو الأول شيء يحاسب عليه وما هو الأمر الذي إذا فعله نجى في الدنيا والآخرة والأمر الذي إذا وقع فيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسار المبين قول الله عز وجل في سورة الجانيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه الآية في هذه السورة واضحة وبيّنة في بيان أن غاية من خلق الجن والإنس لماذا خلق الله الجن والإنس سؤال يسأله كل ذي عقل ولب كل في قلب سليم يسأل لماذا قال الله عز وجل الجن والإنس قال الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا بالعبور معناها لم نخلقهم لشيء إلا لأمل واحد ما هو هذا الأمر وهو العبادة لله تبارك وحده دون ما كثير من يظن أنه إذا عبد الله قد أدى وحقق غاية التي من أجلها خلق، وليس هذه غاية. وإنما الغاية أن تعبد الله وحده بلا شريك. فمن الناس من يعبد الله ويعبد معه غيره، فهو عبد لله وليس عاريا. وعابد لله ولكنهم مشيكون بالله كما كان المشركون يفعلون كانوا يعبدون الله ويعبدون ما عرفوا غيره فكانوا عابدين لله وكانوا عابدين لغير الله والله لم يقص منهم هذا الأمر وإلا ما قرّب منهم أن يقولوا عابدين لله قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنِ إِلَّا هِيَعْبُدُونَ ما معنى يعبدون؟ معنى يوحدون في العبادة من أين أتينا بهذا التفسير؟ هذا التفسير من القرآن العظيم يقول الله عز وجل قل يا فأيها الكافرون لا أعبد ما نعبدون ولا أعبد براء من أنهم كانوا يعبدون الله أبض الله عز وجل نبيه بأن يقول له فعبد غير الله يقربهم ويقربهم الله تفاوه وتعالى وأما الأمر الثلاث نعرف الله عز وجل فقال ويعبدون من دون الله ما لا يفرقهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله لماذا عبد غير الله عبد غير الله يتقرروا بهم لله كما يفعل الناس قبور الأولياء والصالحين ومع الأضريحة والقباب فإنهم يدعونهم يقولون مقاربون إلى الله ويدعونهم يقولون ليسبعوا لنا عند الله والله ربنا والله خالقنا والله رازقنا لا خالق غيره ولا رازق غيره ولا ما بيننا وبين الله وهذا هو الشيخ بالله عمر العادني هذا هو اشراق بالله تعالى لماذا اولا هو قول على الراهب غير بعيد من قال للناس ان هناك واسطه بينهم وبين الله إذا ادعوا توسطوا لهم عند الله عز وجل وإذا ندعوا لهم كانوا شفعاء قال لهم هذا الله عز وجل لم يقل لهم هذا ولم ينزله في كتاب، بل لم يأتي في كتاب واحد من العلماء يرضى فيه وذكر ذلك ربنا في كتابه قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرأي ما معنى ما تدعون من دون الله كل من يدعى سواء كان مدينا أو رسولا، سواء كان ملكا من الملائكة، سواء كان جينا أو شيطانا، سواء كان وليا أو صالحا، اسمعوا ربكم ماذا يقول؟ يقول: قل أرأيت ما تدعون من دون الله؟ مثل عبد الحقار ومثل الملوبية ومثل محل زن الخلف ومثل عبد القادر الجينادي ومثل البشير ومثل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هنخلقوا من الأرض شيئا هل لكم شركوا في السماوات اسمعوا ربكم ماذا يقول ماذا سيكون إجابة المشركين سيقولون ليس لهم خلق من الأرض. ولنسى له الشيخ في السنوات وإننا المضربون الله ويسعمنا عند الله فأجاب الله نبارك وتعالى وقال ايتوني بكتاب القرحان ايتوني بكتاب أنف على نبي فيه أن الله قال لكم أنهم يتوصل لكم عند الله أو أن الله قال لكم أنهم يسفع لكم عند الله نبارك وتعالى ليس هذا فقط اسمع وقول اذني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علمك كنتم صادقين. او اثارة من علم واحد من العلماء الهبائيين الذين يرون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القياهة وهم عند دعائهم غافلون الله تبارك وتعالى لم لن يخلقنا لمعظم الصالحين بدعائهم ولن ولم يخلقنا لمعظم الصالحين بالذكبه ولن يخلقنا لنعظم الأنبياء والمسلمين خاصة بهم ولن يحضرنا جل وعلا لنعظم الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين برجائهم وإنما غيرا لا يمين الله تعالى ولا تشركوا به أحدا هذا نديل على أن من دع مع الله أحدا كان مشركا مثال الله وإن كان مشركا فقد ارتكبت أكبر الظنور وارتكبت المحرمات الصالحين. ولو كان هذا الذي وقع بهذا الارض من الرجال الصالحين. من الذين يصومون ويصلون ويقومون ويتصدقون ويقومون بهم الوالدين ويقومون بجميع الأعمال الصالحة. ثم يلعون شورة الأنعام لما فكر سلسلة الأنبياء وأعبر عن حالهم وعن مآلهم وعن صلاةهم وعن قيمتهم عند الله نباره وتعالى قال بعدها مبينا أنه لو وقعوا بالشرك ما نفعه ذلك أبدا فقال ربنا جل وعلا ولو أشرقوا لحذف عنهم ما كانوا أعملون بل إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول رب تبارك وتعالى لجميع الأنبياء أنه لو أشرق محمد عليه الصلاة والسلام ولو مر لكه المخافر وأقوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشرقت ليحفظ النعاب ولتكن من المخافرين بل الله تعبد وكن من الشيء بل الله ليس معناه أن تعبد الله ومعه غيره وإنما هنا بلاغة بلاغة من هذه الآلة إن أن تقديم ما حقه بالنغة العربية يدل على الحصر والاختصاص هي عصدها بل تعبد الله 挑战 A kůli kultum, můmějí. Kultum الناس في أجمل الأضرار وفي هذه الجماعة ظلوا هل من سبيل أن يكون دينا كذا إذا ظهر الإنسان وقف سلويها والصالحين وقبل الحجارة وقبل الخلاف ووضع الشموع على السرج التي تبنى على القبور ووضع الأموال تلك الأماكن حتى يكون مسلماً ظل ذلك ولكن. وإن فعلوا ذلك فقد خلعوا ربقة الإسلام العلاقية وقد خرجوا من دين النبي العدنان بل خرجوا من دين جميع الرسل على الأطلاق بل لن يحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون واحد ثانيا لماذا أرسل الله الرسل هذه الأولى الثانية لماذا عرس الله الرسل نسأل وننتظر الإجابة لماذا ارسل الله تباهك وتعالى نوحا عليه السلام ولماذا عرسنا إبراهيما ولماذا عرسنا يهودا ولماذا عرسنا صالحه ولماذا عرسنا شعيبة ولماذا عرسنا موسى ولماذا عرسنا عيسى ولماذا عرسنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هي من ذلك؟ هل الغاية أن يمدحهم الناس ويرفعهم فوق كلمتهم التي أعافهم الله إياهم؟ هل الغاية؟, هل الغاية أن يقول لهم إن الله نبيه وتعالى له أولياء وصالحين فتشبث بهم وادعوهم حتى يسمع لكم عند الله لا والله فإن نوح جاء وكان آدم مقبرة في أرضه. فلم يتوسل لله بقبره وإن إبراهيم جاء ووجد نوح مخبورا في الأرض فلم يتوسل لله بقبر نوح وإن موسى عليه السلام جاء ووجد قبر إبراهيم وقبر نوح وقبر آدم ولن يتوسل بهم لله وتعالى. ولن يدعوهم ويقول لهم اشعوا لي عند الله وقد كان هم من كان أنبياء ورسل وعيسى عليه السلام جاء ولم يقل لموسى في قبله يا موسى اشعلي عند الله وقرمي لله فإنك كريم الله ولم يقل لإبراهيم في قبله يا إبراهيم إنك خليم الرحمن اشعلي عند الله ما قال هذا بل إنا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خاتم الأنبياء والرسل وقبله من قبله من الأنبياء والرسل ولم يذهب إلى قبر أي واحد من الرسل ويغضب منه الشفاعة ويغضب منه أن يقربه لله ثم بعد ذلك تكثر الفطر وتتغير ديانات الناس ويظنون إن كان جائزا فلنتقرب لله بقبر إبراهيم وإن كان جائزا فلنتقرب لله بقبر نوح وقبر عيسى وموسى وإن كان عيسى مرفوعا عند الله تبارك وتعالى فنتقرب لله عز وجل بقبول الأنبياء والرسل لماذا نتقرب لله بقبول الأولياء والصالحين إن كان جهزا ولكن العقول من الجهل لما جاء الجهل ونسي العلم وغيب الناس عن العلم اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وعظلوا بل إنهم لم يتخذوا العلماء وأسباح العلماء بل اتخذوا أجهل الناس يقودونهم إلى النيران وهم يردون أنهم منقاضون إلى الجنان كما سيفعل في آخر الزمان المسيح الدجال يكون له جنة من أدخله فيها نخل نار الله عز وجل وتكون له نار من أدخله فيها دخل جنة الرحمن كبار الدعاء. كذلك هؤلاء. كذلك هؤلاء يقولون عندهم كرامات ونحن نؤمن بالكرامات. ولكن هل الكرامات دليل على جواز عبادتهم ودعاءهم مع الله عز وجل؟ يقولون عندهم خوارق والعبادات. لو كان هذا الأمر فإن في آخر الزمان سنكون عبادا للمسيح. ولأنه يخرج النبات ولأنه يحيي الموتى ويقسم الرجل على أثنين ثم يعيده إن كان الأقل بهذا الشكل فلننتظر وسنكون غباداً للمسيح الدجاني كما أخبر النبي عليه السلام. والسلام ولكن المؤمن القوي صاحب العقيدة السليمة الذي لو جرى عليه ما جرى ولو صار فيه ما صار من المصاعب متعلق بالله رب العالمين في هذا اليوم اعترضني بعض الأشخاص وهو داخلني إلى مكة العرب ومعه بنت الصغيرة مسكينة سبحان الله يربون أبنائهم على الدجل ويربون أبنائهم على الشرك بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأذان أصبحت لا تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب أصبحت لا تعي قول النبي المختار عليه أول الصلاة والسلام القلوب لا هي والآذان عليه أغلاف لا يستعون بل لا يبصلون بل لا يعقلون النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتشاهد أن أمع الله فقد صدقه فقد كفر بما أرد على محمد فلما أخبرتم بهذا الأمر قال لي ليس عندي شيء الله أكبر من الذي حفظ ابنتك في بطن أمها أليس الله عز وجل من الذي حفظ ابنتك وهي تحب على الأرض ولا تستطيع أن تفعل لها شيئا لو أصيبت ما أصيبت من أليس الله رب العالمين ثم لما كبر أمات الله عز وجل أمات ربنا عز وجل حتى نلجأ لغيره قال لي لن ينقل شيء فقلت له بقي لك الثلث الأخير من الليل فقل يا رب، فإن ربك عز وجل ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأسجيب له من منا؟ من منا؟ وإن كنت لست منهم ومن منا يقوم في الليل فيقول لله رب العالمين ويدعوه ويستخدره بيغفر له ويسأله بيحطيه من منا؟ وليعنا ديننا من من إذا أصبته المصائب نجعل الله عز وجل يقول ربنا عز وجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق من المبي عليه الصلاة والسلام من المشاة من أصدق منه لا أحد يخبرنا لهذا الأمر فيقول لنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليده حين يبقى كلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له الفاء للترتيب والفاء إسراء في الإشارة من يستغفرني فأغفر لك صاحب الذنوب يا من تظن أنك كثير الذنوب فلا تستطيع الدخول على الله فنجأت إلى واحدة بينك وبين الله حتى يقربك اسمع إلى ربك ماذا يقول من يستغفرني فأغفر له من يستغفرني فأغفر قال أيها الله قمت الليل ولم أتحصها على شيء إذن اسبر. اسبر فإن عيوب عليه السلام أصابه من الضر ما نصابه فلم ينجح إلى قبل إمرهين يدعوه ليكون واسطا بين وبين الله وإنما نقول ربي أصابه الضر يدعو ربه عز حتى الله رب العالمين رفع عنه ياهم معه يخبره فقال لي لم يبقى لي شيء لهبت إلى الأقداس ولهبت إلى الرقاة وقمت الليل إن كان صادقا إن كان صادقا إحسان ربي به قال لم يبقى لي إلا هذا العرف إذا يعني العرف خير من ربك عز وجل هل العرف سيرحل؟ وسيرحمك والله رب العالمين لا يرحمك أليس العظام في قلنا نعتقد أنه سببا لمن أليس لله رب العالمين وهو ليس بسبب الحقيقة وإنما الإتيان إليه كفر بالله رب العالمين وإشراف بالله تعالى لأن العرافين لا. وإن كانوا يقولون إننا نحفظ السبين ويتكلمون للقرآن ويقولون إننا أسفين فضر فإنهم يتعاملون مع الجن والشياطين لا محل عرفوه يحذيه منهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرن ثم بعد ذلك الناس يلجعون إليه يا عبد الله قلت له. الله رب العالمين أمارنا بالاستشفاء وأمارنا بأن نأخذ الدواء وأمارنا أن نستشفي بالقرآن وأمارنا أن نغذع للعقبات وأن نعتقد أن شفاء من عند الله رب العالمين في هذا تطور العلمي والتقدم التكنولوجي في هذا العصر الحديث الناس يتركون الأطباب ويذهبون إلى العراق لماذا؟ حتى تعلموا إن المسألة ليست مسألة أخلاقه وإن المسألة عقيدة ومسألة توحيد فالناس إنها نهم توحيدهم هم ذهبوا وأصلحوا في غيابات الجب أصلاً وأصبح من المشركين والكافرين فقلت له يا عبد الله اتقناك نبيك يقول قال أعلم إن كنت لا تعلم في تلك مصيبة وإن كنت تعلم في المصيبة أكبرت المصيبة أعلم الناس يحلم يعني لو قال لك أحدهم إن ابنتك لا تشفى إلا ذهبت قبر سبحان الله. يتركون دين الله رب العالمين من أجل عمر دنيوي وهذا لا يتحقق إلا بإذن الله عز وجل جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصرع فقالت يا رسول الله لم تقل يا رسول الله اشتيني ولم تقل يا رسول الله بحعظي وإنما قالت يا رسول الله ادعو الله ان يشهد عامية من عوام الصحارة يا رسول الله ادعو الله ان يشكي في حياته اما اليوم لا تقلها لان النبي عليه الصلاة والسلام ميت انك ميت وانهم ميتون الان قل ربي في او اذهب يا رسول صالح ادعو الله ان يشكي ولا تعتقد ان بعاءه المستجاب وانما فيه خير وانه ولكن فعند دعا كان له بالمثل وهذا من النكع والتقوى فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله في شفاك اسمعوا إن ولكن جدة ماذا قالت هذه المرة قالت أصبح يا رسول الله ثم نهرت وعمت وقالت يا أصول أني إذا صوئك تكششت فدع الله أني إذا صوئك لا تكشش فدعه الله رب العالمين فكانت إذا صوئك تكشش امرأة يخدم بهذه المرأة التي كانت على التوحيد والسنة وكانت على عقيدة صحيحة عقيدة السنة الصالحة من الصحابة رضي الله عنهم لماذا لماذا مرافل لنسانا من أهل عليه والله رب العالمين لا يعدون الصلاة لا يعدون الصلاة وتجد عندهم من السبحة ما طولها أربعين متر ولظنون أنهم يغترون ويشويشون على الناس ويبجلون إني الرقود لا تقولون أن مرأة كبيرة أو رجل كبير الذي أتا إلى الأعراف إنما رجل لديه سيارة ومتعلم أي علم من الإلم الواقع بالله يعنيكم هيربعوا هذا العلم في غياب عند الترحيد رأيتم أنه إما يفعل والله رب العالمين لو أن وهذا كل الله من الله لو كان الإنسان منه وحن الحمد ويرى أن ابنه سيموت ولا يستطيع أن يفعل له شيء وقيل لو أنه هكذا يقول أكثر بكناه يموت ابني وله الجنة وليا الجنة لأن الحياة الحيوان الحقيقي عند الله كبارة والبعال إبراهيم عليه السلام أمره ربنا عز وجنة بعدما ما بلغ الثمانين أو أكثر وطلب من الله أن يكون له ابن فأعطاه إذنه فلما بلغ له السعي وكان أشدت عنه وكان أشد حبا له أمره من يباعه ماذا فعل؟ هل عصى ربنا كما يفعل الناس اليوم لم يأمر فعده أن يبعه إبلاه ما لو هم هم هم أمره أن يبعه أبناءه ما لا يتعلم أمره أن يطلب الله حتى يشهي أبناءه إبراهيم عليه السلام أمره بأن يبعه إبناءه لما أسلم وتله للجليل وضعه أبناءه وأخذ السكين وقام بأمر داخله العالمين الله عصى به ففداه الله رب العالمين بذبه عظيم انظر على الصبر لو أن الوصبر قليلا قليلا فقط سترون الحاش بالعجاب إن الله فات مع الصادرين وأمر نبيه لأن يقضي حذو الصادرين واصبر كما صبر أول عزم من الرسل التوحيد ليس الكلمات تقال في الدروس ويخرج الإنسان بعد ذلك وكأنه لم يسمع شيئا التوحيد هاهنا التوحيد القلب، التوحيد عند الشدائد، التوحيد عند المصاعد، التوحيد في الرخاء وبالشدة. يكون الإنسان موحدا لله رب العالمين في نسيته، في كلامه، في دعوته، في أكله، في تحركه، في كل شيء موحدا لله رب العالمين. القلب لا يتحرك. من خلق هذا القلب؟ أليس الله رب العالمين؟ إذا لا يتحرك إلا لله. ومن الناس من يعتقلون من دون الله أنبالا يحبونهم فحب الله والذين آمنوا أشدوا حبا لله ولو يردنا الذين ظلم أي أسرطوا أحبوا مع الله دي. مع بوداء أخرى ولو يرى الذين ظلم إذ يرون العذاب أن قوة الله جميعا أين قوة الحطاب يومها؟ أين قوة من نبي وقتها؟ أين قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتها؟ آسم عليه السلام الذي خطر ربنا رارق وعلى بيده يقول بس نفسي أنت القوة لله جميعا وعلما موافق شديد العالم يعتبر على الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما لعنى هذا ما لعنى الأسباب الأسباب هي الحبائل والعظام <تصفيق> بينك وبين ذلك القبر وبينك وبين ذلك العبار وبينك وبين ذلك الكافر وبينك وبين خفزك هذا اليوم تقطعت الأسلام إن قطعت لا أنسى من يوم لا ينفع مال ولا بنوت إلا منعط الله بقلب سليم ما من مرض السرطان من مرض مال من مرض الشيك من الدرب من الإشراك بالله المتعال أسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذه الأمة وأن يحفظ هذه البلاد أسأله ربنا عز وجل أن يدمر كل عراف وكل كاهن وكل ساحر، وأسأله جل وعلا أن يمسح هذه القبور التي تعبد من دون الله رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم ارحمنا فإنك من راح ولا تعذبنا فإنك علينا قادم. صلى الله وبارك على بدينا محمد وعلى أدوى أصحابي أجمعين المعذر على الإطارة والسلام عليكم